صَبار شَكُور وَإِذْقالَالَمُ سَالِ خَوِْهِكُرون عَمَةَ ماَّهِ عَلَكُم إذأَن جَكُم مِن آالِفِعََ يَسُمُونَكُمْ سُور العذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبنَا كُمْ وَيُذَبِّحونَ أَبِنَا أَكُمْ وَيَسحونَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَيَسَأَلُنَّ رَبُّكُم لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ لَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَدۡخُلُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا فَإِنَّ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 117. وقالوا إنا تقرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 118. قالت أسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل سََّ قالوا إِ إن أَنتُم إِلَّا بَشَر مِسلونَاتُ لذُونَ أَن تَصُّونَ عََّ كَانَ يَعبُلُوا آبَُنَ فَأكُونَ بِسل قَالِ مّ بِين قَالَت لَم ُسُلُهُم إحْن إِلَّا بَشَر مسْلُكُمْ وَلَكَّ الللهَّه يَمُ على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسرطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُخْرِجَنَّ لَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ نكم الارض من بعدين ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه و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 قُلْ مَا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُبْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَوَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لنا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمُرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُرْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ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 124. ويقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 125. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس وَجَعَلُوا إِلَٰهَ إِلَّا أَن دَادَ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قبل يأتي يوم لا بيع فيه من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اللهم الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق لكم 119. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 110. وسخر لكم الأنهار 111. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 112. وسخر لكم الليل والنهار 113. وآتاكم من كل ما عدوا نعمة اللَّهِ لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهي أرب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا 117. فمن تبعني فإنه مني 118. ومن عصاني فإنك غفور رحيم 119. ربنا إني أستنت من ذريتي بواب غير ذي زرع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 أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَانٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَعْتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِلَّهُمْ 124. وإن كان وَإِن لتزول منه الجبال 125. فلا فَلَا الله مخلف وعبه رسله 126. إن الله عزيز ذو انتقام 127. يوم تبدل الأرض غير الأرض وَإِذَا رَأَى الرَّسُولُ لِلَّهِ وَاحِدًا قَهَّارًا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ مَنَازِلُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر